بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا توف تعلمون ثم كلا توف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لَكَرَنَهَا عَيْنًا يَقِينٌ ثُمَّ لَا تُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ